الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد هذا هو اللقاء الثامن والستون وتكلمنا في الدرس الماضي على ماذا؟ على ها على ماذا تكلمنا في الدرس الماضي آه من صبغة الأسماء, من الأسماء على وذكرنا على إن المفعول به وذكرنا على المفعول به هو الاسم المنصوب قلنا لا بد أن نزيد إثباتا أو نفيا ضربت زيدا ما ضربت زيدا وذكرنا أيضا تقسيمه إلى قسمين ظاهر ومضمر ثم ذكرنا الضمير التعريف الظاهر وتعريف المضمر ثم ذكرنا الضمير المتصل والضمير المنفصل واليوم عندنا المصدر قال المصنف رحمه الله ان الآن مع منصوبات الأسماء ذكرنا النوع الأول وهو المفعول به المفعول به والنوع الثاني المصدر قال المصنف رحمه الله باب المصدر المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل نحو ضربا يضرب ضربا تابعوا المتن عاصم تابعوا المتن قلنا المصدر باب المصدر المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل نحو ضربا يضرب ضربا وهو قسمان لفظي ومعنوي ثم ذكر ضابط القسمين فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي وإن نحو أعطى مثالا نحو قتلته قتلا قتلته قتلا وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك يعني قيس على ما ذكر فهو ذكر لك الضابط عاصم ما وجدت المصدر طيب الآن نقف مع كلام المصنف رحمه الله تعالى ما هو المصدر ما هو المصدر لغته ما هو المصدر لغته الجواب المصدر الاسم الدال على الحدث هذا هو المصدر لغته هناك تعرف كثيرة ممكن أن نذكرها بعلها ولكن هذا هو أحسن تعريف شو هو التعريف آل اسم على الحدث وإنما نذكر في بعض الأحيان كثرة التعارف الحدود إن كانت تحمل شيئا زائدا أما إذا كان تعريفه قصيرا مختصرا وكان جامعا مانعا كما يقول المناطق فهذا يكفي فلذلك قالوا اسم الدال على الحدث الضرب ضرب يضرب ضربا هذا اسم هذا اسم منصور. دال على الحدث اي حدث دل عليه ها الضرب هذا اسم منصوب دل على الحدث اي حدث دل عليه الأكل. ال... القيام هذا اسم ها دال على الحدث اي حدث بالله عليه القيام وهكذا قيسوا على الامثله واذكروا كل الامثله التي تتعلق بالمصدر فهو الاسم الدال على الحدث ولذلك قيل له ايش المصدر كما قالوا له ايضا المفعول المطلق المفعول المطلق طيب المصدر لماذا قيل له المصدر ركزوا معنا جيداً لماذا قيل له المصدر هذا السؤال لأنه اسم لمكان الصدور اسم لمكان الصدور ولذلك يقال له صدر المجلس له صدر المجلس يعني أصل المجلس وصدر المجلس يعني أصل المجلس وصدر المجلس فهو اسم لمكان الصدور ولماذا سمي بذلك لماذا سمي بالمصدر ها فأنتم السؤال اولا لماذا قيل له المصدر عاصم؟ لماذا قيل له المصدر لأنه اسم لمكان الصدور ولذلك تقول فلان جلس في صدر المجلس فهو في الصدارة في الصدارة فننظر لماذا قيل عنه ذلك لأنه تصدر كل المشتقات تصدر كل المشتقات من فعل وغيره عند البصريين منه لأنه عنه اكتبوا لماذا قيل له ذلك ماذا نقول لماذا سمي بذلك سمي بالمصدر لماذا سمي بالمصدر قلنا اولا المصدر اسم لمكان الصدر يعني ولماذا سمي بذلك يعني لماذا سمي بالمصدر واضح فاذا سئلتم لماذا سمي بالمصدر ماذا لا تقولون <تصفيق> لانه عنه لانه عنه تصدر كل المشتقات من فعل وغيره هذا عند من هذا فيه تفصيل هذا فيه تفصيل افهموا الان سبب التسميه ثم نذكر من قال إن المصدر أصل ومن قال خلاف ذلك واضح؟ اولا لماذا سمي بالمصدر؟ لأنه عنه تصدر كل المشتقات من فعل وغيره عندنا ننظر مثلا الآن نتكلم عندنا ضرب يضرب ضربا ولكن من ان الضرب من ان الضرب يقولون ان من يقولون ان الضرب يقولون ان الضرب اسم الفاعل من يقولون اسم فاعل يقولون ان الضرب يقولون ان الضرب يقولون ان الضرب يقولون ان الضرب يقولون ان يعني المصدر ام اسم الفاعل يعني المصدر من اين اشتق اسم الفاعل من اين اشتق هنا مذاهب ثلاثه هنا مذاهب ثلاثه مذاهب البصريين قالوا بان المصدر هو اصل الاشتقاق اصل, من؟ أصل الفعل واصل اسم الفاعل فمثلا ضارب من اين اشتق ضرب من أين أخذنا هذه هذه الصيغه ضارب من اين اخذنا ضارب من الضرب من المصدر من اين اخذنا ضرب من اين اخذنا من المصدر مالك من المصدر من الضرب هذا قول من قول البصريين قالوا بان المصدر اصل اشتقاق المصدر أصل الاشتقاق, الاشتقاق. فهمتم هذا ركزوا معي جيداً المصدر اصل الاشتقاق عندنا الفعل واسم الفاعل والمصدر ذكرت لكم هذه الثلاثة فقط الفعل والمصدر واسم الفاعل البصريون لمدرسة البصريين قالوا بان المصدر هو الاصل والباقي فروع مشتقة من المصدر فمثلاً ضارب من اين المشتقى؟ ضارب من من مشتقى؟ من المصدر من ضارب من اين مشتقى؟ من اين مشتقى؟ من المصدر من المصدر شغل المخرج من المصدر لان المصدر هو الاصل واضح؟ ولهذا فهمتم هذا؟ هذا كلام من؟ كلام البصريين قالوا عندنا اسم الفاعل وعندنا الفعل وعندنا المصدر هذه ثلاثه وذكرنا لكم الان ثلاثه في هذه المرحله ها عاصم عندنا الفعل <تصفيق> وعندنا اسم فاعل وعندنا المصدر مثلا ضرر اعطيني منها, منها الفعل ضرر ها منها الفعل طيب اعطيني منها المصدر ضربا اعطيني اسم فاعل ضارب هذه ضارب من اين مشتقة من المصدر ضربا من اين مشتقة كذلك من من المصدر ولذلك قال ابن مالك وكونه اصلا لهذين انتخي اكتبوا وكونه اصلا لهذين انتخي هذا ابن مالك مشاء على مذهب البصري وكونه اصلا لهذين انتخب وكونه اصلا لهذين انتخب, انتخب. ها طيب ركزوا معي وكونه ضمير عمل يعود على المصدر اصلا لهذين هذين تثني لمن الفائل. اسم وماذا مدخر والفعل وكونه اصلا لهذه الانتخاب وعواد هذا هذا القول الاول على ان المصدر أصل لمن اصل للفعل واسم الفاعل ولكن هذا مذاهب من مذاهب البصريه القول الثاني مذهب الكوفيين يعتبرون اصلها الفعل الفعل هو الاصل قالوا بان الضرب مشتق من ضرر والقائم اسم فاعل مشتق من ماذا من قام من, من ماذا من الفعل من الفعل فاينتماله ماذا؟ الباء البصريه مالا قال المصدر اصل الاشتقاق اصل الاشتقاق لمن؟ اسم الفاعل اسم الفعل الفاعل والفعل, الفاعل والفعل. والكوفيون ما قالوا الفعل هو أصل الاشتقاء مثلا المصدر من أين مشتق عند الكوفيين؟ من ضربة من الفعل ومن أين اسم فاعل مشتق عند الكوفيين؟ ها؟ من فعل ضربة. ضربة من الفعل ضربة واضح؟ وعلى؟ طيب القول الثالث وهذا قول نرجع طبعا لأنه قول راجع مثلا قالوا الضرب مشتق من ضربة ضارب مشتق من ضرر هذا؟ طيب عندنا القول الثالث ان قلنا في اصل الاشتقاق اقوال ثلاثه وهي مشهوره القول الثالث قول ابن طلحه وغيره قول ابن طلحه وغيره ماذا قال قال كلاهما اصل كلاهما اصل كيف كلاهما اصل افهموا لي هذا جيد قال المصدر اصل والفعل اصل المصدر اصل والفعل اصل هذا قول ثالث ولكنه قول ايضا قال به بعض النحاة والقول الراجح هو قول البصري قول البصري اذا الان اعيدش اعيد بعض الاسئله ركزوا معي جيد المصدر ما هو المصدر في اللغه ها. الاسم الدال على ولما سمي بلمكان له المصدر انه اسم لمكان الصدور اسم لمكان الصدور اسم سمي بالمصدر لانه تصدر عنه المشتغل كل المشتقات عنه, عنه, عنه هذه احفظوها طيب وإن كان المصنف أشار اليها في المثل دون أن يشير بالتحديد ولكن يفهم على من كلامه ومن امثلته طيب أيضا اختلف النحات في أصل الاشتقاق بين الفعل والمصدر البصري قالوا ما هو أصل الاشتقاق عندهم؟ المصدر المصدر لمن؟ الفعل لنفعل ماذا قال ابن مالك وكونه أصل لعالي من تخين. طيب هذا السا... مذهب من قلنا مذهب البصريين وقال به من ابن مالك طيب المذهب الثاني ما هو مذهب من مذهب الكوفيين ماذا قالوا الفعل هو الاصل وقول مذهب الثالث وهو قول ابن طلحة وغيره من النحات قال كلاهما أصل ماذا كلاهما أصل المصدر اصل والفعل اصل فهمتم هذا فهمتم هذا جيدا الان نذكر كيف عرف المصنف المصدر او قل المفعول المطلق لان بينهما عموما وخصوصا دع دع هذا الان يعني كيف عرف المصنف المصدر او المفعول المطلق سميه مصدرا وسميه مفعول مطلق واجعلهما واحده هذه أسما هذه أسما كما قال سؤال يعني الشيطان وإبليس شيء واحد الشيطان وإبليس شيء واحد واضح طيب عندنا ماذا عندنا المصنف عرف المصدر أو قل عرف المفعول مطلع طيب كيف عرف المصنف المصدر كيف عرف المصنف المصدر هذا سؤال، انظروا في المدري جيدا كيف عرف المصنف المصدر الجواب عرفه بقوله هو هو من المصدر عند من عند النحويين هو الاسم المنصوب وكذ معي مع قوله هو الاسم هو الاسم ماذا خرج خرج الفعل والحرف يمكن أن يكون الفعل مفعولا مطلقا الجواب لا يمكن أن يكون الحرف مفعولاً مطلقاً الجواب لا إلا طيب ادعكم من هذا الآن القول لا المنصوب هو الاسم المنصوب هو الاسم لأنه لا يمكن أن يكون فعلاً ولا يمكن أن يكون حرفاً ثم قال المنصوب ماذا خرج رجل المرفوعات ماذا اخر والمفوضات والمجرورات ها الم المرفوعات والمخفوضات أو قلوة المجرورات واضح اذا قال هو الاسم المنصوب ما الملقى الذي يجيء إيش عنه يجيء يأتي الذي يأتي وينطق به الطالب ركزوا معي في عباراته الذي يأتي الذي يجيء ويأتي وينطق به الطالب كيف ينطق به ثالثا في تصريف الفعل في تصريف الفعل هنا في بمعنى عند الذي يجيء ثالثا عند تصريف الفعل في بمعنى ايش بمعنى عند حروف الجر في بعض الاحيان ها. قد يلوب بعضها على بعض ويخرون للاذقان اي على الاذقان ها. يشرب بها اي منها لا أصلي بنكم ولا أصلي بنكم في جذو في جذوع النخ أي على جذوع النخ. أنيمش في منا في مناكيريا أي على مناكيريا. ويمكن أن يكون في على حقيقتها واضح. طيب. إذا هو لسمه قلنا هو لسوم ماذا خرج الفعل والحرف. المنصوب ماذا خرج المرفوع إرفع صوتك. المرفوعات والمحفوظات لما قال الذي يجيء وما معنى يجيء ياتي وينطق به الطالب الذي ياتي وينطق به الطالب عندما يريد التصريف الذي يجيء ثالثا في في بمعنى هذا قلنا عند اليوم سنقش مع الفاظ المتر فقط للاختنا في بمعنى عند اي الذي يجيء عند تصريف الفعل ولاحظوا ركزوا معي في كلمة تصريف تصريف اكتبوا عليها تصريف والتغيير والتحويل الذي يجيء وياتي وينطق به الطالب ثالثا في تصريف الفعلي أي عند في بمعنى قلنا ايش قلنا بمعنى عند أي عند التصريف وعند التغيير وعند التحويل الفعل طيب تصير ويسمعنا اخو تغيير وتحويل الفعل تحويله من ماذا من صيغه ومن من صيغه ومن هيئه الى صيغه وهيئه اخرى تحوله وتصيره وتغيره من هيئه ومن حاله ومن ايش صيغه الى صيغه اخرى نحو ضرب هذا في ماذا؟ في الزمن ايش في الزمن الماضي يضرب في زمن ماذا في زمني الحالي او الاستقبال زمن المضارع ضربا ما هذا المصدر اذا قال هو الذي يجيء هو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل أنا اقف معكم هذه العبارات وانتم تجيب يجيء قلنا ايش معنى يجيء ممكن نفسروها بماذا ياتي وينطق بها الطالب عند تصريف قلنا في قلنا في بمعنى ايش بمعنى عند تصريف ايش معنى التصريف تحويل وتغيير هيئه وصيغه الفعل من هيئة الى سي وسيغة وصيغه اخرى من هيئه الى من هيئة وصيغه إلى هيئة وصيغه أخرى واضح انتقلنا من صيغه الماضي ضرب الى صيغه المضارع يضرب الى صيغه المصدر ضربا ضربا فيمكن ان نقول ينطق الطالب ركزوا معي جيدا ينطق الطالب اولا بالفعل الماضي ثم بالفعل المضارع ثانيا ثم بالمصدر ثالثا في اشكال في اشكال فيقول لذلك قال المصنف فتقول ضرب نحوه ضرب يضرب ضربا في إشكال فأنتم مثلا؟ ها طيب ضربا جاء في جايش كيف جاء؟ كيف جاء في التصريف والتحويل ها جاء ثالثا بعد تغيير هيئة الماضي إلى ماذا؟ إلى هيئة المضارع ومن هيئة المضارع إلى هيئة ماذا؟ إلى هيئة, إلى هيئة, إلى هيئة المصدر واضح ويسمى هذا المصدر المنصور ما لا يسمى أيضا مفعولا مطلقا ولذلك هو ينقسم باعتبارات مختلفة لا نريد أن ندخل فيها لأن المصنف اغفلها وتركها لأنه وضع هذه المقدمات للمبتدين وإن كنا نحن توسعنا قليلا في ما سبق لأن النحو إما أن يكون, إيش؟ أن يكون عمد وإما أن يكون فضلات ولهذا فضلات ولا قلنا على إننا العمد نابل لا باس ان نتوسع فيها قليلا وكما يقولون في اصول الفقه اصول الفقه الكلام اما ان يكون ها تاسيسا او توكيد احسنت تاسيسا او توكيد كذلك في النحو اما ان يكون عمدا واما ان يكون فضلات فضلات واضح الان عندنا قلنا عرفنا المصدر وقلنا أو المفعول المطلق وهناك من يعرف المصدر اسم للحدث الجاري على الفعل اسم للحدث الجاري على الفعل فيتم هذا الضرب اسم لما هو الاسم. اسم الضرب حدث لما هو حدث جاري على الفعل جاري على الفعل واضح ضرب يضرب ضربا أو قيل اسم الحدث الجاري على حروف فعله كما سئته إن شاء الله يعني المشتمل على الحروف الأصلية والزائدة وإلا فهذا الحقيقة هو اسم مصدر وليس مصدر بالتدقيق هو يعتبر اسم مصدرين وليس مصدر اعتسل ارتسام وتوضع الضعام واسم مصدر ما هو إن كان هذا دعكم لا تكتبوه اسم مصدر اسم يدل على ما يدل عليه المصدر اسم المصدر أو تكتبون هذا تعرف كتبوه اكتبوا تعريف اسم المصدر وان كان هو في الحقيقه عنده علاقه خفيه مع المصدر اسم المصدر اسم يدل على ما يدل عليه المصدر اسم المصدر قلنا اسم يدل على ما يدل عليه المصدر ولكن حروفه اقل منه ولكن حروفه اقل, منه. أقل من, من من المصدر احسنت مثلا. توضأ توضؤا. هذا مصدر. واسم المصدر ما هو? عظم. توضأ توضؤا. هذا مصدر. أعطيوني مثال اسم المصدر. الوضوء. اسم مصدر? الوضوء. وضوء توضؤا. وضوءا توضؤا. الحروف الكثيرة في المصدر ام في اسم المصدر؟ في المصدر. في المصدر. توضعا على مصدر وضوءا على اسم المصدر. ايهما اكثر. ها? اسم اسم... ايهما اكثر حروفا? مصدر. مصدر. المصدر. المصدر. توضعا. توضو. تودؤ. اذا جعلنا الحرف مشدد. اصله حرفان. محر. الحرف مشدد. توضو. ضو ام وضو و دو ام اذا تشكون اكثر المصدر ولا اسم المصدر مصدر. المصدر يعني ان بغي انتفهم لا انتنظر في الواقع هل ها عندنا المصدر وعندنا اسم المصدر اسم المصدر اسم يدل على ما يدل على المصدر مثلا ركزوا معي التوضب يدل على ماذا عن الفعل وضوء يدل على الفعل اذن يدل يدلان على شيء واحد ولا لا نعم لكن حروف المصدر حروف اسم المصدر اقل من حروف المصدر واضح فمثلا التوضؤ الوضوء الوضوء هم اسمع ايهما اكثر حروفا التوضؤ ام الوضوء التوضؤ اذا المصدر اكثر حروفا من ماذا من اسم المصدر فالتوضؤ مصدر وموضوع اسمه مصدر التقبيل مصدر والقبلة اسم ماذا؟ اسمه مصدر فأيهما أكثر؟ أيهما أكثر حروفا؟ المصدر وليس اسم المصدر واضح؟ ولذلك ها من قبلة الرجل ها, ها من قبل قبل يعني هذا اسم اسم مصدر اسم مصدر واضح التقبيل المصدر واضح طيب فنالا إلى ماذا ذكرنا وعرضنا لأنه في يحتاج إلى أن يكون فيه كلام موسع أكثر إذا كم ينقص المصدر قف الآن معلمة فقط قفوا معلمة ماذا قال الموصول المصدر هو الاسم المنصوب ها بعدها عرفنا المصدر اسم الدال على الحدث وعلى انه سمي لانه ياته سمي للصدارة وعلى انه ها سمي للمصدر لانه عنه ها تصدر كل المشتقات اه قل ثم ذكرنا اصل الاشتقاق يعني اقوال ثلاثة ثم الآن عرفنا بماذا عرفنا المصنف هو الاسم المنصوب ما قلنا هو الاسم ماذا خرج خرج ماذا ارسم الفعل والحرف المنصوب ماذا خرج المفهومش الذي يجيء ما معنى يجيء ياتي وينطق به الطالب الذي يجيء ثالثا في في, في ايش معنى في عند تصريف ايش معنى التصريف التصريف والتحويل والتغيير تصريف وتحويل وتغيير صيغه الى صيغه اخرى. ها? ثم مثلا يكون الماضي اولا ثم المضارع ثم ياتي المصدر في المرحلة الثالثة بعد الطريق. واضح لنا? واضح? طيب. ثم قال والاسم الياتي ما. ثم قال احنا ضربته ضربة يضرب ضربا اقرأوا المثل وانظروا هل فيه اشكال? اقرا عرفة صوتك بالمثل. عرفة صوتك. المصدر. هو, هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. نحو ضرب يضرب ضربا. هل في إشكال؟ المتن واضح. هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف ثني. نحو ضرب يضرب ضربا. فضربا جاءت في ماذا؟ في الحالة الثالثة بعد تصريفه وتغييره. فمن الماضي الى المضارع الى المصدر في إشكال طيب الى كم ينقسم المصدر الى كم ينقسم المصدر الان نسير هو ينقسم باعتبارات متنوعة لكن نحن نسير على على ما قرره المصنف فقط الى كم ينقسم انظر هنا الى كم ينقسم الى قسمين الجواب ينقسم او ان شئت قلت قل الى كم قسم المصنف المصدر او مفعول مطلق الجواب ينقسم المصدر الى قسمين او قسم المصنف المصدر الى قسمين قال المصنف في التقسيم ها قسمه بقوله وهو وهو وهو الضمير على من يقول المصدر المصدر وهو قسمان احدهما لفظي وهذا قسم الاول وثانيهما معنوي وهذا قسم ايش هذا قسم ثاني فما لذلك ماذا قال المصنف وهو قسمان لفظي ومعنوي شوفوا فيه جيدة لفظي ومعنوي هكذا قال طيب الان المصنف اراد ان يذكر لنا ضابطا لانه لو ذهب يذكر كل الامثله لا احتاج إلى جزء كبير بل إلى مجلدات، ولكنه ذكر لنا ضابطا لكل قسم. ضابط. ركزوا الان ما هو الضابط الذي ذكره المصنف للقسم الأول؟ هو القسم الأول؟ القسم الأول، ها ما هو القسم الأول؟ اللفظ اللف. ما هو الضابط الذي ذكره المصنف للقسم الأول؟ ذكر المصنف للمصدر اللفظي ضابطا جامعا حيث قال فان وافق لفظه لاحظتم فان وافق لفظه يعود على, على ماذا يعود ضم لفظه على ماذا على المصدر لفظ فعله الذي يشتق منه طبعا الذي يشتق فهو فهو مصدر اللفظ لان هناك ها نشيء معروف فهو مصدر لفظي فيكون المصدر اللفظي هو الذي وافق لفظه لفظ الفعل في ماذا في مادته وحروفه في مادته وحروفه ومعناه طبعا في مادته وحروفه ومعناه في اشكال ما قال المصنف ما قال وهو قسمان لفظي ومعنوي قل المثل فإن وافق لفظه اقرا فإن وافق لفظه لفظ فعله لفظ فهو فهو اشكر. المصدر لفظي فهو لفظي. فانت الان أعيد قراءة المتن إلى هنا. إلى فهو لفظي. يا قال المصنف رحمه الله باب المصدر ينفع صوتكم بالمتن. المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل نحو ضرب يضرب ضربا وهو قسمان لفظي ومعنوي فإن وافق فإن وافق لفظه لفظا فعله فهو لفظي إشكال في, عصر في إشكال في المثل عصب في إشكال فهمت المثل جيدا طيب هل ذكر المصنف مثال لهذا النوع الجواب نعم ذكره عندما قال نحو يعني كانه قال ومثالي لذلك قتلته هذا مثال لمن استقرا وصفا هذا مثال لمن للفعل قتلته قتل فعل المصدر قتل فعل فاذا قتلته اذن السلام ولا لمن للفعل قاتل الآن ثم مثلة ثانية لمن للمصدر أي مصدر المصدر له المعنوي ولا المعنوي اللفظي اللفظ المصدر اللفظي ممكن أن تقول علم يعلم علما هذا لفظي ولا لفظي ها. لفظي فاهم يفهم فهما هذا المعنوي ولا المعنوي لافلي لانه وافق لفظه ها لفظ فعله فيتم في اشكال ركزوا جيدا اذا كان اي اشكال الان ان شاء الله سنذهب معلمه فقط اذا كان اي اشكال اخبروني طيب ما هو ضابط النوع الثاني من المصدر شو هو المصدر النوع الثاني المعنى, المعنى. المعنى ما هو ضابط المصدر المعنوي وهل ذكره المصنف الجواب نعم ذكره عندما قال وإن وافق لاحظ وإن وافق من المصدر احسن وإن وافق المصدر ماذا يوافق معنى فعله فقط معنى وليس لفظا يعني أن يكون المعنى واحدا وإن اختلف اللفظ فلذلك قال وإن وافق المصدر معنى فعله فقط دون لفظه دون لفظ الفعل فهو مصدر معنوي واضح اعدا ما ذكر انا فقط معنى الفعل <تصفيق> دون لفظه فهو معنوي طيب ركزوا معي جيدا فيكون المصدر المعنوي ضابطه ما هو أن يكون هو الذي وافق فعله في المعنى دون الله او هو الذي يوافق الفعل في المعنى دون الله واضح الذي وافق فعله في المعنى دون الله وافق فعله فعله في المعنى دون الله طيب هل ذكر المصنف له مثال يخصه ام لا هل ذكر المصنف له مثال يخصه أم لا الجواب نعم ذكر المصنف مثالا للمصدر المعنوي بقوله نحو اي مثاله جلست قعودا جلست قعودا هذا مثال لمن لمصدر لفظي هذا المصدر لفظي ولا ايش المعنوي لماذا لانه بمعنى لفظه ام بمعنى بمعنى الفعل دون ايش دون لفظه الجلوس والقعود شيء واحد ولكن حروف جلسة ليست هي حروف قعده فجلست قعودا فعل في حروف مختلفه على المصدر فلو قال جلست جلوسا فماذا يكون هذا مصدر لفظي ولا معنوي <تصفيق> لماذا تنظر في الورقه اذا قلنا لو قال جلست جلوسا هذا لفظي ولا معنوي <تصفيق> لفظي اذا قال جلست جلوسا ايش ما, ما هو <تصفيق> لفظي اذا قال جلست قعودا ما هو معنوي لانه يعني يكون بمعنى الفعل دون لفظي. فإذا كان بمعنى الفعل دون وقته فماذا نقول؟ نقول هو معنوي وليس صرفي ثم قال وقمت هذا مثلما قمت مثلما للفعل وقوفا هذا مثلما للمصدر معنوي ثم قال وما أشبه ذلك معنى وما أشبه ذلك قس عليه قس عليه وإن كانه في الحقيقة نائب على المصدر لكن لا يصيروا مع, مع ما ذكره المصنف هناك من إنه هذا التعريف الذي ذكره المصنف يعني ينطبق على المصدر وينطبق على الفعل من حيث العموم وإلا في مفعول مطلق هو المصدر الفضل عادي إذا شئتم تكتبوا هذا يعني مما لن يذكره المصنف مما لن يذكره المصنف تكتبون هذا التعريف الآن المثل يقرأوا المثل وانظروا هل أتينا عليه؟ وهل فيه إشكال؟ قرأ هاصل المثل به صوت مرتفع؟ لا هو المصدر المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء أنا لا أسمعك فكيف يسمعك الناس للناس؟ صوت صوتك أكثر المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعلي نحو ضرب يدرب ضربا أهام هو قسماني لفظي ومعنبي أهام فإنما فقط لفظه لفظ فعليه فهو لفظي أها قتلتموه قتله نعم وإن وافق معنا فعله دون رغتي فهو معنمي أها ثم ذرست قعودا فقمت وقوفا أها ما شفادي هذا ما ذكره المسلم صحيح أه. طيب يعني كما يقول الحديث الحديث عندهم شيء يسمونه إيش يسمونه الجواب الحكي الفقهاء يسمونه النوحات, النوحات يسمونه طبروع كيف طبروع يقول تبرع تبرع علينا تبرع علينا هذا لم يذكر فلركز معي مثلا ذكرتنا عدة مرات بعض الامثله في الجواب الحكي والآن سنتبرع عليكم وأذكر لكم مسألة الجواب الحكي النبي عليه الصلاة والسلام ركز معي عاصم النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه عبد الله أو عبد الرحمن أو عبد على خلاف في اسمه أو عبيد قال يا رسول الله إنا نركض الماء البحر ويكون معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنا توضأ من الماء البحر فقال له النبي صاصر هو التور ماءه الحل ميتته أنه هو ساله عن, عن ميتة البحر هل ساله عن ميتة البحر لا, لا. اذا ما لا يسمى هذا جوار الحكيم فالحكيم إذا جاءه شخص سأله قال يا شيخ كيف أتوضع فيعلمه كيف يتوضا ويعلمه ويزيده ويقول الماء الذي يصحه التوضع به صفته كذا وكذا هذه زيادة تسمى عند المحدثين جواب حكيم المراه كانت تطوف ورفعت صبيا فقالت يا رسول الله هل هذا الغلام حج على ماذا تسأل تسأل هل تؤجر أم تسأل هل له حج هل له حج قال لها فلكي أ... ولكي اجر ولكي اجر انها ماذا يسمى جواب الحكي دخل رجل هو خلاب الرافع لي صلاف فصلى ركعتين وسلم على رسول الله فرد عليه السلام وقال لو صليك انك لم تصل مرة ثانية مرة ثالثة تقبل النبي عليه الصلاة والسلام اعيد الصلاة انه لا صلاه في المره الثالثة اعاد الصلاة المجاة السلام عليك يا رسول الله قلو السلام ورحمه الله وبركاته اعيد الصلاة المبساعدة أول شيء علمها رسول الله ماذا علمها؟ الوضوء لماذا؟ إذا كانت صلاة تؤدى جماعة الله وضوء من باب أولى وأحرام وغالب ما يؤدى في المراهد هذا ماذا يسمى؟ يسمى الجواب الحكيم الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى يمير القيامة ولا لسكيهم ولا عذاب من, من هذا؟ المسب بالإضاءة. فقال يا رسول الله ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنة ونعبه حسنة. فهذا من كبر? ماذا قال له من يستصمه? ان الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس. اذا ماذا زاده النبي يستصمه هنا? صفة من صفات الجلال والجمال. ان الله جميل هل سألوا عنها هل سألوا عنها لا فماذا يسمى هذا يسمى الجواب الحكيم ربنا عز وجل كما قال لموسى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا لكنه زاد أتوك عليها أو شبيها على, شبيه على غاني ولي فيها مآلب أخرى منافع أخرى فهذا ماذا يسمى جواب الحكيم وماذا يسمى عند النحات تبرعا. يسمى ايش تبرع فانتم يعني ايش على التبرع ان يذكر لك شيئا لم يترجم له فانتم ان يذكر لك شيئا لم يترجم له فلذلك هو في المفعول المطلق ذكر تعريف عاما ولكن انا انا قلت ساتبرع عليكم واذكر لكم تعريفا يشمل المفعول المطلق قل. المفعول المطلق هو المصدر الفضله المؤكد لعامله ها أو المبين لنوعه أو لعدده المصدر الفضلة هو المصدر الفضلة المؤكد لعامله المؤكد لعامله أو المبين لنوعه ضايا بسرعة أو لعدده انتوا بقصت تكون عندكم كتابه سريعة مش مش هكذا ها وطالب علم بالغ ان يكون سريع الكتاب ها المفعول المطلق هو المصدر فضله المؤكد لعامله المبين لنوعه او لعدده المبين لنوعه أو لعدده ها كتبت ماذا لنقف مع هذا التعريف لنقف مع هذا التعريف المصدر او المفعول المطلق ها مفعول المطلق هو المصدر لأن كما ينقل له المصدر ينقل لهم نفعه مطلق الفضل لماذا قلنا الفضل لأنه يمكن أن تستمع عنه ولا لا يمكن لأنه عندنا الكلام في النحل إما إيش ماذا قلنا سابقا إما عمد وإما فضل أعطينا العمد ما هي العمد كم هي أربع ما هي الفاعل والنائب والممتدى والخبر حسنتم ما قلنا السابق ونائب وفاعل وممتدى وخبر سمن نوحات عمدة هذه أربع عمدة والباقي فضلات يعني يمكن أن نستغني عنها وقد لا يمكن كما سياتي في الحال بكيت معي جيد فتقول جاء زيد راكل يمكن أن تستغني عن راكل وتقول جاء زيد لأن الحال اسم المنصوب الفضل استغنينا عنه لا لا استغنينا عنه لكن قد يكون الحاسب على الأحيان لا يمكن أن نستغني عنه كما قال الله عز وجل وَمَا خَرَقْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بينهما هل ممكن معنى اكتمل المعنى؟ لا لاعبين حال الكون لا لاعبين فالحال هنا لم نستغني عنه اصبح كانه عمده واضح؟ معانا الرماد اربع في واذا وإذن صياته قال خالد يخرج وقد يتخلف وقد يتخلف وقد يتخلف جميع ذلك واضح عاصم طيب اذا المفعول المطلق هو المصدر الفضله لماذا ناتي بالمفعول المطلق لنؤكد العامل قمت قياما قمت فهمنا القي لماذا زاد قياما توكيدا أو يقول سرت سير غير رشد سرت سيرا هينا هذا ماذا فعلنا ما انا بين نوع السير سرت سير السلحفاه سرت سير الاسد هذا ماذا يبين هنا ماذا يبين له؟ نوع السير ركز معي اعطيك شويه صرت سيرة رشد، صرت سيرة العباد، صرت سيرة الزهاد، صار سيرة المتكبرين. إذن أنا اسم هذا السيرة هذا هذا المصدر أو هذا المفعول المطلق؟ لماذا جاء به ليبين ايش صفة ونوع السير؟ ضربته ضربتيني. ضربطيني مفعول مطلق خطرت خط بلطيني. مفعول مطلق هذا يدل على ماذا؟ يدل على السير ولا على العدد العدد واضح انظر ماذا قال في التعريف قال المفعول مطلق هو المصدر الفضلة المؤكد لعامله أو المغير لنوعه أو لعدده واضحها صرفهم؟ واشي فهم ولا لا؟ طيب لماذا سمي مفعولا مطلقا؟ هذه مسائل زائدة يعني هذه الطEND الرعاق لماذا سُمِي مفعولاً مطلقاً ها ناصم لماذا سُمي مفعولاً مطلقاً لماذا سُمي لماذا قلنا له مفعولاً مطلقاً سؤال لماذا قلنا له مفعولاً مطلقاً ها ها احسنت لم يقيد بالجار والمجرور يعني الذي يصدق عليه عندما نقول مفعول بقيد ومفعول من غير قيد من غير قيد بماذا بالجار وحده يعني ما قلناش مفعول به قيد بجار والمجرور لا مفعول فيه قيد بالجار والمجرور لا مفعول معه مفعول لاجله لكن هذا قلنا المفعول فقط فلما لم يقيد بحرف مما قلنا فيه مفعول مطلق لماذا لم تجدنا لينطبق هذا ايش هذا مفعول مطلق مفعول مطلق لماذا قلنا له مفعول مطلق ها لانه لم يقيد بحرف مما قيد به غيره كمفعول به يعني عنده قيد جاف اذا التعريف ماذا قلنا فيه هو المفعول المطلق ماذا هو المصدر الفضله المؤكد لعامله او المبين لنوعه او لعدده او لعياده ولذلك ممكن اسال سؤالاً ممكن اسال سؤال كم هي انواع المفعول المطلق كم هي انواع المفعول المطلق ثلاثه ثلاثه في التعريف ثلاثه ما ها ثلاثه انواع ايش هي المؤكد لعامله والمبين, والمبين لنوعه والمبين. نوع عامله طبعا يشمعنا لنوعه نوع عامله وماذا آخر المبين لعادة عامله المبين لعادة عامله فهمت هذا؟ طيب المؤكد لعامله أعطوني مثال مؤكد لعامله أنا أعطيكم مثال وأقول لهذا من اي نوع بعطيكم امثله انتم تقولون من اي نوع قال الله تعالى في سوره النساء وكلم الله موسى تكليما من اي نوع له وكلم الله موسى تكليما مؤكد لماذا لا لعامله كلم تكليما كلم تكليما هذا مؤكد لماذا لعامله. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وسلموا تسليما هذا ما هذا مؤكد لعامله وسلموا تسليما مؤكد لعامله كما في سورة عزّ. طيب شربت شربا هذا ماذا؟ مؤكد أيوه لوحي. أيوه لوحي. نوعي. هذا. مؤكد لعامله أي نوع أي نوعه أنت تقول مبين لنوعي هذا مؤكد لعامله مؤكد لعامله واضح طيب هذا القسم الأول. المؤكد لعامله مثلا نعطيكم مثال فاخذناهم اخذ عزيز مقتدر مبين ماذا مبين ماذا لنوع ماذا مبين نوع عامله نوع عامله فاخذناهم اخذ عزيز مقتدر هذا مبين نوع العامل نوع عاملي جلست جلوس القاضي جلست جلوس العالم فهمت فهم الشيوخ ايش هذا مبين لماذا نوع النوع يكون العدد في أنواع ولا العدد هذا نوع ما رايك ها هذا جو، بين النوع عادي، صحيح؟ بين النوع عادي، حاول أن تفرق. جلست، ها؟ جلوس القاضي هذا نوع الجلسة. واضحا شربت، فهمت فهم الشيخ أو الشيوخ. هذا مبين لماذا؟ نوع عادي، نوع عادي. فدكتة بكتة واحدة إيش هذا عدد. عدد مبين لعدد أش عمله وش شئ تعسف فدكتة بكتة واحدة واحدة إيش هذا عدد, عدد. واضح سهل شغلوا مخكم قليلا فدكتة بكتة أنا أسألكم سؤال الدك خذوا هذه الفائده الدك فيه الدك فيه تفرق الاجزاء والدق فيه اختراط الاجزاء فدكت فدكتا دكه واحده فدقه لم يقل فدكتا لماذا قال فدكتا دكه واحده ها مصطفى الله نائم اسمحي فذكتا دكه واحدة لأن الدك في تفرق الأجزاء يعني عندنا حملت الأرض والجبال فذكتا دكه يعني فرقت أجزاء الجبال وأجزاء الأرض بصلاة السلام وعافية أما الدق دقة, دقه يعني اختلطت الأجزاء اختلطت الأجزاء يقول دقة عظامه عيض ايش معنى اختلطت أما دك معناه تفرقت الزواء بكيت يعني افترقت الأجزاء فأنتم عن ذا الفائدة عاصم ادكوا ماذا؟ ادكوا فيه تفرط الأجزاء و ادكوا فيه اختراعت الأجزاء ماشي هذا ماشي جوان في اختراعت الأجزاء أين الشايد في الآية؟ ما يلا يعني شكو يأتيني الشايد في الآية عاصم سؤال، فذكر ذكرا أي الشيء؟ واحدة، لا. واحدة ليست شيء، ليست. واحدة نعم لكن دكه مفعول مطلق. ذكرا ذكرا ذكرا استيقظ استيقظ من نومه يوحى إليه. فذكر دكه ذكرا أيش؟ مفعول أيش مطلق؟ ماذا هنا؟ ها. فدكتا دكتا واحده يمكن ماشي ها ها العدد احسنت العدد لماذا لم يقل ربنا سبحانه وتعالى افهم لي فائده ايضا اذكرها لكم لماذا ربنا عز وجل لم يقل صغير ركز معي لماذا لم يقل ربنا سبحانه وتعالى وحملت الارض والجبال فاذ لا فدككنا وعملت الارض والجبال الارض جنس رضي الله والجبال مفرد لجمع لكن قد دكت دكه يعني مطابقه كيف ينبغي ان نقول لو كان في غير كلام الله وعملت الارض والجبال فدككنا فذك الارض دكا وَذَكَكْنَا الجبال ذكها صحيح؟ فأيبتم؟ لماذا لم يقول الله عز وجل؟ من يقول لي الجواب؟ نعم حتى أنت قل الجواب بصفا قل الجواب فتح البالي نسخة فتح البالي ما شاء الله تبارك الله النوع المزيل فتح البالي نسخة اللي هي بشكولة كامدة من أولها إلى آخرها ها. لماذا قال ربنا عز وجل؟ وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فلم يقول دككنا دككنا ها. لا لأن لأنه جعل الجبال كلها كالجملة الواحدة وجعل الأرض كالجملة الواحدة فلهذا الطال فذكتا دكة واحدة واضح أصيب فأنتم هذا فأنتم فمت... إذن هذا ماذا يسمى؟ آه؟ لأنه جعل الجبال كلها كجملة واحدة، وجعل الأرض كجملة واحدة. يا أخوي اسمع. أصبت؟ آه؟ أصبت تبع وكيسمع. أصل أنك تبع من سناع صصنا. فالأهلين <تصفيق> هو جعل الجبال كلها كجملة واحدة، وجعل الأرض كجملة واحدة. ورحل طيب كذلك من بيان العدد نوع العالي تقول خطرت خطبتين على ايش من اي نوع هذا خطرت خطبتين ها عدد سألت سؤالين ها طيب انا اسالكم اعرف هل فهمتم ولا لا قبل ان اذكر لكم هذه الانواع ذكر رب المالك في بيت واحد أنتم لعل بعضكم يحفظ الأربعين يوم <النوويات> يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كثر الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فاحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه القتلة والذبحة شنو هذا النوع ولا الصفة ولا العدد ها النوع ولا الصفة ركز معي لا تقول النوع لا تسرح الجواب الإصراع في الجواب يوقعك على أم عينك أم رأسك ها إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتل شواله نوع للعذب صفة صفة صفة القرن وإذا لبعتم فأحسنوا ذبحة صفة فهين؟ طيب عام، ها؟ كيشو. صفة. النّبي صلى رضي الله عنه ربيب النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يأكل وتطش يده في الصفحة هالصفحة. ص الص... صعب. الص... الص... الله المستعان. صعب. الصعب <تصفيق> الصعبة صع يعني يز... الصحن تطيش يده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مسك يده وقال له سمي الله ووكل يمينك ووكل مالك واضح لا هذا عمرو بن أبي سيدي قال فما لقد فما زالت ركزوا معنا فما زالت تلك طعمتي طعمتي شاء النوع ولا صيفة ولا العدد صيفة صيفة, صيفة, صيفة وهذا صيفة إن شاء الله وفعليتهم وفعليتهم فأنتم هذا إذن خطبت خطبتين هذا عدد خ... ولذلك أشعر الملك مالكي هذه الأقسام الثلاثة عاصلة هذه الأقسام الثلاثة ذكرى عبد المالك الأنفية شو هي يبينه التوكيد مضاخة التوكيد ملاخة والنوع ملاخة والعدد ما بي إلا أكتب عندي توكيدا ومصدرنا لا يبين يبين توكيدا او نوعا يبين او عدد توكيدا او نوعا يبين او عدد ما النص ها طيب توكيدا اكتب توكيدا او نوعا يبين او عدد كسرت سيارتين سيرا زيراش كسرت سيرا كسرت سيارتي لي سيرا دي رشد توكيدا أولو عن يبينو أو عدد توكيدا من... أنت لا تكتوى مصطفى انت أنت أصلا ما كنت حتى شيئا كنت نائما وش بعدك تراجع الشريط كتسنعون المعافية أخاك كت... تشعلو كتناس توكيدا أولو عن يبينو أو عدد كسرت سيرتين سيرا دي رشد ها شيء عاصم <تصفيق> قل, قل بيت تبين اولنا اولنا وين يبينوا او عدد كسرت صوت كسرته كسرته سياره طيب ركز معايا يا عاصم انت كسرت سيرتيني هذا ايش من اي نوع؟ لا أقصد. كسرت سيرتين من أي نوع؟ قوة العدد. سيرة ذي رشد أي نوع؟ لا. النوع حسناً نوع. كسرت سيرتين اثنتين سيرة ذي رشد يعني صيفاً نوع واضحة واضحة. إذا ركز بقي لنا. من ماتقول ان يكون عليكم كثير يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك حكمه ماذا؟ حصل. ما هو حكمه؟ ما هو حكم المفعول المطلق؟ ها ما هو حكمه؟ احسنت النص لذلك قال المصنف المصدر هو الاسم المنصوب المصدر هو الاسم المنصوب بقي تبرع آخر ولعله به نغت ما هو العامل؟ أو من هو العامل في المفعول المطلق؟ من هو العامل في المفعول المطلق الذي عامل في المفعول المطلق ما هو العامل في المفعول المطلق واضح طيب طب يتبادر, يتبادر الى الذهن على انه الفعل هذا غير صحيح فيتم السؤال من الذي النص؟, النص. النص من الذي عامل في النص مدايت. رياض ما هو العامل في المفعول المطلق مذاهب ثلاث وأمور ثلاث او قل ثلاثه امور ثلاثه امور او ثلاثه مذاهب يعني الاول الذي عامل فيه قالوا الامر الاول مشتق منه من فعل مشتق منه من فعل ووصلوا له بقوله تعالى في سوره النساء وكلم الله موسى تكليما مشتقا منه من الفعل الامر الثاني ما هو مشتقا منه من الوصف مشتقا منه من الوصف وصاف صاف صفا كيف مشتقا منه من فعل اصل يعني الفعل هو الذي علمي هذا الامر الاول الامر الثاني الوصف وصاف فاض هذا اسم ايش اسم فاعل عمل في ماذا صفا هو الذي عمل في هذا الاسم هو الذي عمل في ماذا في صفا اما تكليما عمل في المن ما الذي عمل في تكليما الفعل عن والصفات والصفا قلنا الامر الثالث ما هو قالوا مصدر مثله مصدر عامل في المصدر لأن المصدر يعمل كما هو معلوم معلوم أنه يرفع الفاعل بفعل اسمه وباسم فاعل وما في ومصدر اسمه والتفضيل وضبف اعتمد والتعديل والحمكين والحسن واسم احل محل الفعل الى اخر الأديات المعروفه واضح؟ اذن من الذي عامل النصب في المفعول المطلق؟ أولاً الفعل ثانياً الوصف ثالثاً المصدر فهمتم هذا؟ فإذاً إذا سئلتم من الذي عامل النصب في المفعول المطلق؟ ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ إما فعله وإما وصفه وإما مصدر مثله فهمتم؟ أجل أنا أسألك من الذي عامل النصب قلنا حكمه النصب لكن من الذي عامل النصب في المفعول المطلق ثلاثه امور الامر ما الماوى الفعل الثاني الصفه يعني الوصف الذي اشتقنه هو وصف فاعل. والثالث المصدر متروه مصدر ما في مصدر اعتني مثالا مصدر عامل في مصدر قال الله عز وجل ها بمثال القران ج... فان جزاء ها. فان جهنم جزاؤكم جزاء من الذي عمل فيه جزاء جزاؤكم ايش هذا الجزاء هذا مصدر الجزاء مصدر, مصدر. مصدر. يعني هذا هو الذي عمل فيه ها. إما فعله وإما وصفه وإما مصدر مثله مصدر مثله ولذلك هنا لا بد أن نفهم شيئا أن المصنف رحمه الله تعالى يقصد يقصد بالمصدر ماذا يقصد به ماذا يقصد المصنف بالمصدر أقول احسنت يقصد المفعول مطلق لأنه تبع المصنف أب الفتح وتبع ابن جني قيل بكسر الجيم على الراجح. وطبعا هذا تفسير للشيء بما هو أعم منه، ويكمل تحقيق ما بينهما عموما وخصوصا كما سياتي إن شاء الله في المرحلة الثانية. لأن المفعول المطلق قد يكون غير مصدر. هل يمكن أن يكون مفعول مطلق غير مصدر؟ الجواب نعم. قد يكون اسمه مصدر. قد يكون اسم مصدر اسم مصدر ما شيء هو نفع مطلق ولذلك قال الله عز وجل والله أنبتكم من الأرض نباتا فما مكر يعراب فما نباتا نفع مطلق المصدر منصوب بماذا بأنبتا لأن أنبتا تضمن معنى نبتا لنالقنا لتقارب المعنى فيكون المعنى انبتكم فنبتكم نبات فنب فنبتتم فنبتتم نباتا فنبتتم نباتا هذا يكون المعنى ويمكن ان يكون نائبا المصدر نائب على المصدر المؤكد لعامله لانه يلاقيه فيه اشتقاق او يلاقي أو اسم مصدر أو يكون اسم المصدر بأن المصدر هذه قاعدة يحفظها جيدا فإن جهنم جزاء يكون جزاء موفور ما ذي ركزوا معي جيدا المصدر إذا كان لأفعال إذا كان لأفعال اسم المصدر منه كيف يكون محمد إذا أجد عندك هذه ها شمستر الدراسة جما طيب اذا اجبت عندك جاهزه ايش هو ايش هو القاعدة. القاعدة تقول المصدر اذا كان لافعل فاسم المصدر كذلكم فعال فعلي. لا فعال صحيح نبات فهمتكم نبات فلببتم فنبهتم نباتا يعني بتصرف شاذ كذلك الكلي والبعضيه كليه وبعضيه تختلف فيمكن ان يكون هذا لا يقال له مفعول مطلق ويمكن ان يقل له ها كذلك يعني يختلف كما قال الله عز وجل في سوره النساء فلا تميلوا كل الميل كلنا متوافق العرب ما وقع كل في الاعراض ها كل مفعول مطلق او يكون نالبا عن المصدر المضافلين. اين مصدر مضاف الميل. الميل. لانه يبين ايش? لبيان نوعه. فلا تنيل كل الميل. هذا ماذا يبين? ماذا يبين هذا? النوع. يبين النوع. يقول ربنا عز وجل. ولو تقول علينا بعض لقاوين. في سوره الحق. صدق حق طبعا هنا يقول روحيان درجه البلاغ يقول فنحن نمنع ان يكون ذلك على سبيل الفرض في حقه عليه الصلاه والسلام ولا ننسى العباره قال ابو حنيفه نلقت فنحن نمنع أن يكون ذلك على سبيل الفرض يعني يمكن النبي عليه الصلاة والسلام أن فنحن نمنع ان يكون ذلك على سبيل الفرض في حقه عليه الصلاه والسلام فالشاهد عندنا بعض بعض ما مقرا في هذا مفهوم مطلق ويمكن ان يكون بعض نائبا عن المصدر بعض ما لا في معنى التوكيد او قد يكون ايضا اعطوني مثال عددا ان يكون للعدد قال الله فجلدوهم ثمانين جلبة اين الشاهدون? ها? لا. جلدة ميز. ثمانين احسنت. ثمانين من مطلق. لبيان ما لبيان النوع ولا لبياني? التوكيد. العدد. احسنت لبياني? العدل. فهو نابع عن المصدر. ثمانين ركزوا بها نابع عن المصدر. كيف اين هو المصدر? ثمانين جلدة فجلدوهم جلدا، فجلدوهم جلدا، ولكن يبين العدد قال ثمانين فهو منصوب مفعول مطلق لماذا لبيان العدد منصوب بياه النائبة عن الفتحة لانه ملحق بجمع المذكر السالي والنون أي عن التنوين والحركة في اسم مفرد، عوض عن التنوين هذا، أي عن التموين والحركة في الاسم المفرد أما جلده أنتم قرتم جلدة تمييز. هذه كلها نائبة عن المصدر على قول، هذه كلها نائبة عن المصدر على قول. هناك كلام آخر طويل، ويمكن يمكن أن نقول ما ذكرنا فيه اكتفاء واحد منكم يقع المثل. ويتأمنوا عند كل فقرة هل هناك شيء لن يفهم أو فيه إشكام أو فيه إبهام حتى نبينه لكم إن شاء الله اقرأ المتنى عاصر داب المصدر ورفع صوتك جيدا المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تسريف الفعلي نحو ضرب يضربون ضربا وهو قسماني فضيون منابي فإن وافق لفضه لفض فعله فهو لفظي نحو قتلته قتلا وإن وافق مع ما دون فهو معنوي نحو وقمت وما ذلك أهه وما ذلك في إشكال وبهذا قد من باب المصدر من باب أشار فأشار باب المصدر المطلق في أحكام كثيرة جدا سيما في فيما يتعلق بالفروق المعروفة عند النوحات بين المفعول المطلق والمصدر واسم المصدر في, في, في هذا الصفة فقط الوصف فقط مش مصدر يعني على... كرت يعني على, على معنى الصفة ليس يعني أن المثال فيه مصدر لا لان الفقدنا دقله فعل وفعله واحده للهيئه واحده للمره ففعله هذا لما المصدر لمن ؟ للهيئه ولا للمره فعله يعني اما ان تكون فعل واما ان تكون فعل ولهذا السبب ذكرتها واحده للهيئه واحده للمره يعني الصفه واحده المره وفعله لمرات كجلسه وفعله ها لمرات كثيره جلسه لهيئتنا لهيئتن عفوا كجلسه ها واضح والله تعالى اعلم واحكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته غادي ان شاء الله درس العقيده